وَسَبَقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُضِيءُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَارْضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِمَّنْ حَاوَلَكُمْ الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردو على النفاق لا تعلمون نحن نعلم سَنُوَعِذُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَأَخْرُجْنَا عَدْرَفُ بِذُنُوبِهِمْ لَا طَعْمَ لِلصَّالِحِينَ وَآخَرُ سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ أَن يَتُوبَ عَلَى مَن يَعْصِي دَقَتٌ تُطْهُرُونَ وَتُزَكِّينَ بِهَا وَصَلِّي عَلَيْهِ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّجُم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التعليم توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب وَنَقُولُ لَهُمْ اَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ هُنَالِئَ عَلِيمٌ لّغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَمْنَعُونَ وَأَخْـوْنٌ مُرْجَوَنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله علي من حكيم